السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد سيدنا نبن محمد صلى الله عليه وسلم بفقافيتي في ديبين بارتشور أف ويا بسم الله جنة القبل القفاء رسول ربي يوم ثلاثة، أستة ثلاثة. دبي. غيawi أتى ثلاثة. جاء ربي الأول بليك لأني لما فا كند مكة ثلاثة. أبي قتادان ودهسه رسول ربي صلى الله عليه وسلم غيawi أتى ما صومتاجرني أديس مسلم تؤديس عالمني من القيم أكجد إيه رسول ربي مكة كيسة تلأ تنج شو والمرميين تقولين جروج الجدولا ما بار رسول ربي لألتنس برى أرباع جل ما يبيقى كافيا ما فا جزت رسول ربي مال من القيم أكجدت جزت رسول ربي صلى الله عليه وسلم لكي دنيا ريروسن تگوسعالتو لا فرجفت رسول ربي قني محمد بن عبد المعبد المطلب المهاشم المبدي مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مراد كنافو ابي سفيان غافا هيرقلس غافته رسول ربي ودو اسلام ما ان قامت الدورا رسولك هو اذا نفست تجماد ديتني حاسهججو حديث البخاري ومسلم ادهسي fa نعم نبي محمد اتأمانه في يده أقوى مثلاً أما اللي رسولي قصة ساني بريده تهون نمني إرقام نبي محمد كان شك وكان شك نيفي. إمام النووين أكي جليه رسولي ربي وان بدأ ملبا حتيتي نجيتشو إرافقه لا يجري نمن الله سجل ديموت دي هودا جدي غافي افرفا ابا رسوله مكان اينو يوم ذيلي دبي ابا رسولا مكان, أبا رسولا مكان ابن عبد الله بن عبد المطلب بن قيمك جلدي عبد الله قني او رسول ربي غرا جران دو اجدي ابن حجر فتح الباري هي ستي اك قراتي ورسول ربي جران دو جتون سري لاجلي ابن كثير اكي جلي امو اكت ابان رسول قراجل دو انكني يتام ما كيسا يسا جيما لاجلي يسا درقان يسا اللي والآن لاجلي رب رسول يتاماته قرآن كيسا تدبتي جران اكتنا جران ألم يجدك يتيما فآوى yataamata koefi garre bakagalta si ngonee jadan abban isanis botan e teddo e madinat e summan isa bani abdi ibn al najjar birat teddo nigdi alaf o dokarade wodi bame wata debi ajiru du e acubati awalame gafishanaffa garihimi ka baddu debi حديث أبي سعيد الخضريت رضي الله عنه رسول ربي أقنجران ما قوته الدقبة أنا محمدي أنا أحمدي الماحي ربنا الآن سبحانه وتعالى ربنا الآن قفري نانحق وجران حاشر اللي جرمان جران نمني ندوبان وياك يا ماكو عاكب اللي جرمان جل حديث لبخاري مسلمة ودية السي كما مقع أحمدي في محمد قرآن كيساتي يروه هدو دبتة مجتو مقر قافين جحفاه مقر رسول صلى الله عليه وسلم يروه ميق دبتة مجتو محمد جتان قرآن كيساتي يروه أفور دبتة مجتو ربناك ينقوم محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول سورة إبراهيم آل آيات إبها وسورة ريت البدي أكو مثلا أم لي وما كان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أجله آيات ريت لي والذين آمنوا أمنوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد أجله البدي آيات أفرفتي محمد رسول الله أجله البدي ما قال سامي كلام متى أحمد كجيل وأمّه. القرآن كيساتي يروتك نبي الله إيساتو اسمه إيساتي مملج له ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد يدوب تجدو. قافين تربفأ أولي يقاضي القمن أمري رسول ربهم أقمته هجرة. ديبين سام. حديث أبي إمامات رضي الله عنه. فقنا جدا يا رسول ربي جدين جدا أولا جلقب أمره شئتما أنه جدا فنان قد أباك يا إبراهيمي قمت نبي الله إيسا آتت نور أبرتك خوك بيشامي بيشام إيسان إفهي جدا ناهم جدا حديثة إمام محمد بودس قد نبي الله إبراهيم جدون قاف نبي إبراهيم قالتك ربي نهمي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك يا ربي أمتكنا النبي إيسان راته كقرآن آياتي إرنتك رو إيسان كيسا يتئرن كجلسان كما تجل نبي إيساء أمو قال النبي إيساء وعن نجل دبة مبشرة يأتي من بعده من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كجلسان حات النبي كينا نور أرضه كفوت إم بي أشامي إف أمه إبن رجب أكجده نور ويت رسول رب دلتنا إفه نور إفون صنم على والرسول وار رسول رب لفانين كدقي الدنيا إرنا مجروتين قاجل قد قنت شركة عادتين ديم تسانط ينور جل ما أجر قد جاءكم من الله النور وكتاب مبين. يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وياديهم إلى صراط المستقيم. كربن جريت للدب تسنتويا. نور جل ميت للبيف الرسول صلى الله عليه وسلم إن فاجده. كرا نَمُّ الإِسْلامَ إلّي نَمَ مَيْقَيَ ابن حجر أكد ذلك ورأني ذلك قبلهم بسات وقل لي قالن رسول ربي إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنما إسلامه هيت يجريل ور إسلام ما رقبن إلّي إنجريل نَم جَرّ نَم أفوري أفران كيسان نَمَ ما تو إسلامه هي نَمّ لمن إسلامه هي يجريل والإسلام ما هي رقبن سن ليه. مقان إساني إسلام مفقّات إسان سوال أبي طالب في أبو لهب أبي طالب مقان سعد بن المنافي أبي الهاب ينموه مقان إساء عبد عزالة. ور إسلام هي أمو حمزة في أباس جيتشو قافي سقلفة نملي رسول ربي صلى الله عليه وسلم هو سيحين من الله أين منفأة رسول ربي هوسينا؟ دي بي نساء سويبار مقالي سي قبل اكتي عبي لاب أترأمت ويساتي حليمة الساديان أمس ويتفلتت غرباديات تنقلت بي جيسيت أكتي رسول ربي وقا أفر برطاعني هيقنا هالتي دي بي فت هاتي أمو درنا ما هوسي رسول ربي هذا هاتي مياسي قوة هوسيكت قافي نكر نفا يستي هوسفة من رسول <سؤال> ربي يستي قدة هوسفة من ديبين إساء بادياء بني سعديت هوسفة من حليمة السعدية تسعان هوسفة إيجا يستي انقلت ديباه قافي ابتآن حضو الغينات نجاه ربي والسلام عليكم الله